خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَمَا تَوَلَّىٰ بِهِ رَبُّكَ مِن فَضْلِهِ ۖ وَلَٰكِنَّهُ أَخْبَرَ الْبَشَرُ